بسم الله الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكیرون 11. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأ أَنْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ إِن تؤمنون تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ عذابهما طائفة مَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتنون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 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَوْ بَعْشَهَا ذَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبرهوا منهم له عذاب عظيم لولا استمع تؤمن ظنَّ المُؤمنون والمُؤمنات بآفوسهم خيراً وقالوا هذا إفك. فَإِذْ لَمْ يَتُوبِ الشُّهَدَاءُ فَأُولَئِكَ إِنَّ اللَّهَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِدْعَةً الدنيا والآخرة لا مسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقى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 يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كنتم مؤمنين وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا 112. والله يعلم وأنتم لا تعلمون وله لَا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.